الله اكبر الله اكبر اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله اشهد أ ن محمدا رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على ا ل ف ل ة قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت ا ل ص ل ا ة الله اكبر الله اكبر